ما قيمة الحياة ما قيمة الحياة إذا لم تكن في طاعة الله والاستعداد للقائه أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله قال ميمون بن مهران لا خير في الحياة إلا لتائب أو رجل يعمل في الدرجات قال الله فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إن النفس قد يخرج ولا يعود وإن العين قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز وجل قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تبارك وتعالى إنما نعد لهم عد قال نعد أنفاسهم في الدنيا قال نعد أنفاسهم في الدنيا وتدبر في قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة فقدم الموت على الحياة تنبيها على أن الحياة الحقيقية هي الحياة بعد الموت عن فضاله ابن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم من آمنا بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضائك وأقل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة والناس في الدنيا عباد الله ثلاثة إما منهمكم في الدنيا مكب على غرورها محب لشهواتها وإما تائب مبتدي أو عارف منتهي فأما المنهمك فلا يذكر الموت ويغفل عنه وإذا ذكر عنده كره ذكره لأنه سيقطع لذته ويقطع شهوته مسكين سيموت لا محاله شاء أم أبا وأما التائب فإنه يكثر من ذكر الموت ويحذر منه خوف أن يتخطفه قبل تمام التوبة والتزود من الزاد فلا بأس على هذا فلا بأس على هذا فهو في طريقه للاستعداد وأما العارف فإنه يذكر الموت دائما لأنه موعد لقاء حبيبه والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب قال حذيفة لما حضرت الوفاء حبيب جاء على فاقه حبيب جاء على فاقه لا أفلح من ندم نعم عباد الله فالموت هائل وخطره عظيم والناس في غفلة عنه لقلة تفكرهم وذكرهم له والموت فاذكره وما وراءه فما لأحد عنه براءه وإنه للفيصل الذي به يعرف ما للعبد عند ربه نعم ربما نذكر الموت لكن بقلوب غافلة ربما نذكر الموت ولكن ولكن بقلوب قافلة فليتك تقف على القبر فليتك تقف على القبر وتذكر أقرانك الذين وتذكر اقرانك الذين مضوا قبلك تامل احوالهم تحت التراب كيف تبددت اجزاءهم في قبورهم وكيف كرب ملكسائهم ويتيمت أولادهم من بعدهم وقسمت أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم وأنت على هذا الطريق تسير والله لن تخرج الأرواح والله لن تخرج الأرواح من الدنيا حتى تسمع إحدى البشرين إما أبشر يا عدو الله كن أو أبشر يا ولي الله في الجنة فإن أردت حسن الختام فانزم الاستقامة واعلم أنها أعظم الكرامة أما قال الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وإياك وإياك والتسويف وطول الأمل فوالله أكثر بكاء أهل النار من سوف ولعل وعسر اعلم بارك الله فيك أن كل شيء تفعله باختيارك إلا الموت إلا الموت فلا خيار لك ستموت شئت أم أبي قال الحسن فاتق الله يا ابن آدم لا تجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت والندامه والذي نفسي بيده ان غايه أمنية الموت في قبورهم حياه ساعه والذي نفسي بيده ان غايه امنيه الموت في قبورهم حياه ساعه يستدركون فيها ما فاتهم بتوبه وعمل صالح فماذا اعددت لذلك اليوم أعدتها لذلك اليوم لذلك اليوم